حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا دعا آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما إني أنا ربك فخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا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 اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربي اشرح لي صدري ويشتر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت شؤلك يا نوسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إِلَى أُمِّكَ مَا يوحى ألقد فيه في الزابوت فطد فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة من ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تطر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فلجيناك من الغم وفتناك ختونا فلبست شرين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يقضى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وارا فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعزبهمك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 خلق كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بار القرن الأول؟ قال عمار عند ربي في كتاب الله ظل ربي ولا ينسى الذي جعل نفوس الأرض لهداه. لَكُمْ فِيهَا صُبْرًا وَأَنَّ الْيَسَارَ لِلْسَّمَاءِ وَمَا أَنَّ فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى قُلُوا ارْعَوْا أَنعَامَكُمْ إن في ذلك لآيات لأرنو منها خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت ما كان سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي رَنَ النَّاسُ ضُحَا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ جُنُودَهُ ثُمَّ أَثَا قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كِذِبًا فَيُشْهِدَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى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 وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما إن ما أنت تلقي قالوا يا موسى إن ما أنت تلقي وإن ما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبارهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنك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 فلا أقطع أيديكم وأذركم من خلافه، ولأصلب أنتم، ولأصلب أنتم في جذوع النخل، ولا تعلم أن أينا أشتد عذابه وأبقى. قالوا لن نأسرك على ما جاء. من البينات والذي فطرنا فقض ما أنتقى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من الشحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْجَرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّةُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَارِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أُوحِيَ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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُ الْأُرَائِي عَلَى أَتْرِي قَالَ ك رب لكربا قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري رجع موسى إلى قومه غضبانا سفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أَفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ قَضَهُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقلفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له فوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ان يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضره ولا نفعا ولقد قال لهم ارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فَإِنَّ رَبَّكُمْ وَحْدَهُ نَفْسُهُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إذ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا هلا تتبعني أفعل صيتي أمري؟ قال يا بني أمّ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرارين ولم ترحب قولي؟ قال فما خطبك يا شابرين؟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 كذلك نقص عليك من أبائ ما قد شبَّق وَقَدْ آتَينَاكَ مِنَ الَّذينَ ذِكْرَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا قَالَ دِينَ سِينَ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا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 فكل ينصفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجنا وقشعت الأصوات للرحمن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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعِنْدَ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَلَى كُلِّ نَجْوَةٍ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ضل مو ولا هظما وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه وكذلك ان نزلوا القرآن عربيا وصرّفنا فيه من الوعد وصرّفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالوا الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أي قضاء إليك وحي وَقُرْ ٱبْ رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا وَقُرْ ٱبْ رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا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 قال رب محشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى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 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان رزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار اذا عل نفض ولا تمد عينك الى ما ما استعنا به ازواجا منهم زهره حياه الدنيا نفسهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا رايحنا بآية من ربي أو لم تهتم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلتناهم بعذاب من القبرين قالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخذأ قل كن متربيصين فتربيصوا